يا حبيبي السرور شجعني التجوال اشعلني الله في كل مكان على طاوله الشاشه دورت لي اشعل نارك في هذا الحديث كان نور Oh, <laughs> Yeah. <laughs>